يقول هل إذا دخل الرجل لقضاء حاجته ثم تبول وكان بعد البول مذج هل يغتسل منه ام لا؟ طبعا هذا جهل من السائل هذا جهل من السائل لأن لو كان هناك مذج فإنه سيدفع بالبول ولا يكون بعد البول مذج أما الذي يوجد بعد البول فهو وجه ماء سخين يأتي بعد البول ولا علاقة له بالتفكر ولا غيره وليس في المدي ولا في الودي وست وإنما الوضوء فقط الوضوء فقط ما الذي, الذي يجب على الإنسان أن يتعلم عن علوم الشرعية إذا أراد أن يتزوج إيه اللي جاي بالدواز للألوم هو دم المهر ما نوش دع يعني العلوم الشرعية التي يمنغ الإنسان يتعلمها إيه العلوم التي لا يستطيع أن يعمل الله سبحانه وتعالى على وجه صواب إلا بها ولا ينقى الله عز وجل مسلما موحدا إلا بها يتعلم العقيدة الصحيحة يتعلم الصلاة كيف يصلي كيف يسوه إذا وجب عليه الحج يتعلم كيف يحج إذا وجب عليه زكاه يتعلم كيف يزكي إذا كان يبيع ويشتري. وجب عليه ان يتعلم كيف يبيع وكيف يشتري هذه العلوم التي تجب على الامثال واما ما زال على ذلك فهي من فروض الكفايه نعم عيسى نعم انت صاحب السؤال لا هو يوضح يوضح طيب سبحانك اللهم ورحمة اشهد ان لا اله الا انت استغفرك